بوك تو أتستسامي ثلاثة وعشرون ثلاثة <هل> <تصفيق> تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية sat ist zavlet تعلمت الاسبانيه اين تعلمت الاسبانيه هل تتكلم ايضا البرتغاليه هل تتكلم ايضا البرتغاليه dech da çota inglisursats vflop وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية مفكربيا <تصفيق> كركة بربت أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدابي سكوس إرتمان اللغات متشابهها إلى حد ما اللغات متشابهها إلى حد مايس مك أ م أستطيع أن أفهمها جيدا أستطيع أن أفهمها جيدا مكرم لا أرى الدرة تناليا لكن التكلم والكتابه شيء صعب لكن التكلم والكتابه شيء صعب م جيركيتف بفر شتدماس ووشويب وما زالوا اعمل اخطاء كثيره Tu szcze źle, powel twis chemiszoret. Aržu an tusahih li da'iman. Aržu an tusahih li عندك لكنه بسيطه عندك لكنه بسيطه يستطيع الشخص ان يعرف من أين انت يستطيع الشخص أن يعرف من اين انت رومليا تكوني ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ إننسكرس تعاد خاارت؟ هل أنت تتعلم في دوة لغوية؟ هل أنمت تتعلم في دوة لغات؟ روملي صخمت غنل السرج لبت أي من تستعمل؟ الصام؟ أي من اخلا ارماخصوس را لا أعرف اسمه في الوقت الحالي لا اعرف اسمه في الوقت الحالي ستاوري ارماخصندبا العنوان لا يخطر على بالي العنوان لا يخطر على بالي تامويقدا لقد نسيته للتو لقد نسيته